ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك كما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين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 فَلَا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُونَ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 وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون